Book two. <invest> 2 23 Thelățătun uașirun Învățarea limbilor străine Teallumul Lugatil-Ajnăbie Teallumul Lugatil-Ajnăbie Unde ați învățat spaniola? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ اشتديش بورتوجيزا. هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ داعش اشتويش إيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. مِسْبَارِكَ فُورَبِتْ أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. لِمْ بِلا سُنْفَارْتَعْ اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهه إلى حد ما لا pot înțelege bine أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا dar să scrii și să لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. إنك ما يفاجأ ملتجرشيل. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وركسم كوركتاتين تدعونا. أرجو أن تصحها لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Pronunția dumneavoastră este foarte bună. نطقك جيد تماما. نطق جيد تماما. Aveți un mic accent. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. سيكوناشت ده unde proveniți. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. care este limba dumneavoastră maternă? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ فـاچيتس un curs هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ ce instrument de învățare utilizați? Aiu manhajin tăstamil? Aia manhaj tăstamil? În acest moment nu știu cum se numește. La a-arif ismahu fi La arif asmuhu fi Nu mi-amintesc titlul. Al-unwanu la yachturu-ala bali. العنوان لا يخطر على بالي أستأمويتات لقد نسيته للتو لقد نسيته